هيّا نشُد الرحال ندوس القيود نخوض المحال إلى النص هيّا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فدجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعصم الأسود وقص الرود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال إليّ إليّ أسود الفداء فما عاد يجذب قال وقال إليا إليا اسود طوبال قد في ابطلها فاين علي واين بلال فاين علي واين بلال الى النصر هيا نشد الرحال ندوس قيود نخول المحال الى النصر هيا نشد الرحال ندوس قيود المحال ونمحو عن الأرض فجرها بعز جبال وتيل النضال بعزم اسود وقصب الرعود حديد ونور الهلال، بنار الحديد ونور الهلال. فهل سمعتم أيها إخوتي حنين التراب ونبذ الرمال؟ فهل سمعتم أيها حنين أنينات وأها الحصا وأنين التلال وأها الحصا وأنين التلال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجورها لعصف الجبال وسيل النضال بعصف الأسود وقصف الردى بنار حديد و نور الهلال بنار الحديد ونور الهلال وشعب الاسير يسيل اسيل دمى ومسر الرسول يا السعاد وشعب الاسير يسيل اسيل دمى ومسر الرسول يا انه شعاد قد انتشر اب القلوب إلى جهاد الحياة يهز العال جهاد الحياه يهز العال <متصفيق> هيا نشد الرحال ندوس قيودا نخوض المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس قيودا نخوض المحال ونمحو عن الارض فجرها بعصف جبال وسيل النضال بعزم الاسود وبصق الرعود بنار حديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال